هذاك مجال دينا اخويا دكسي احنا تشبعنا به طبعا الشريعة كين الشريعة ما كيدرسوش هما الفلسفة الاسلامية او الاهل الكلام كيدرسوهما مثلا اما في الحديث متخصصين ولا في الفقه اذاك اخويا مجال كان انا ما نكدوش عليك كان نقصني في واحد الفطرة بوعي انا وانا وانا نعطيه الدق ما اعطيته الدقش حال هدي يعني واش دارك الامر لان الا الفلسفة الفلسفه الاسلاميه و قريتي كل ما له علاقه بالفقه وبالمجال ديال ديال العبادات راه يعني راه كيكون كي عندك واحد النقص فمجرد جردنا الفلسفه الاسلاميه نقزنا و لقينا واحد الميدان خاوي قد قداش تا ما في شي تخابق و نسينا هذاك الشيء ورجعنا ليه عاوتاني من بعد سنين هذاك الشيء اللي كنا قرينا او كده رجعنا لعاو تاني ونفعاتنا هذيك القراية اللولانية لانها هي مهمة هي اللي كتعطيك لبز فالكل يا أخوينه ما محتاج شرب شي لا ولا شي كل يدي الأصول الشريعة الإسلامية على العكس ممكن كان لنا عرف شي حوي جانا وقاع ما يدرسوه ممكن يقرروه مش في الكلية الشريعة دينا كلية الشريعة كيكون كي تقرير يعطيه. كي حتى هو مرة جابوها هي انا أنا بالمداهي بالرخصة بالمداهد لباب خاص ولعوتي مشهور معروفه مقاصد الشريعة أنا غير ما هو معروف المداهي بالخرام فولت فروع كتبانوا أبواء وده بكتل قار ديال يلكل يد الشريعة ولا كيدرسوا بحال هاد الشيء تخصصات بحال هاد الامور لماذا هالتخصصت لأنها تستجبل القضايا والإشكالية الجليلة اللي طرحت مثلا هاد الصراع بين الشيعة والسنة خلا أنه المقارنة بالمداهيم من في الفقه ولا تخصص ولا الناس بزاف كيدرسوه لأنه ولو كيحتاجوا خبراء كيحتاجوا ناس يكتبوا في هذا المجال كيحتاجوا فلا. فبالتالي هو مطلب قضية ظهور مقصيد الشريعة طبعا مستينات حتى الآن عنده علاقة مع باب الإجتهاد وواحد واحد الحاجة كيسميه فقه الواقع شن هو فقه الواقع نفق معهم أن الإسلام كان شريعة واحدة وهي الشريعه اللي خصنا نلتزموا بها واللي انتهت بانتهاء السلف الصالح شي حاجة سميتها فقه الواقع والاجتهاد فيه و النصوص تشري نص على مقاس الواقع لاناش كيقولو هما كيقولو النص كين واحد والاحكام الشريعه محدوده لكن الواقع متغير ولا نهائي فكيفاش نلائم بس نكتب هاد الجمله بحال كنكتب ان نلائم الواقع مع النص اللي هو محدود والواقع لا نهائي والتحولات ديالو فبالتالي ناضو اللي هما متشددين قال لك وديفقها هالواقع ما حنا نديرو به كاينه شريعة واحدة خصنا نلزموها بحال قلتي طاليفان كي نتلزلوا الواقع الصورة ديال صدر الإسلام ديال الصحابة أصلاف الصالح فعلني أم الله فهو من الكافيرين ف... كيلك شحال يعمل بهذا الحديد ويقول لك genau فاش هو ياخذ تغييري على مستوى الدولة هنا الدولة فقط بعد محدود ديلة فيين وثمانش فيين وثلاثة شكل يبونصاني هنا شكل ريتا وش بونصيتين يا ريتا هايلي مشكله كيلاني ما عارتنا على اسكرة تنطير ايه بونصتني اخت فرح شكرا اختي فرح فرح ما قلنا الصباح الخير هذا الصباح هذا ما تصبحيش عالي نزع مامشي مشي خبزة ديال فرح الخبزة ديال تن لونت الناس الامازيغية اخت فرح في تمازيرت في العربية كيدير واحد الخبز ديال فرح النساء الامازيغيات في فالعروبية ديال ديالهم عارتي كيدل واحد الخبز زوين نمطلع قد قلولي نمطلع فوالا فالعروبية شحال حلو بديه داك الخبز اختي فرح بتاكلين الخبز ديال العجب بكدينا با الخبز ديال باري ديال العجب المعجب ونبطبط ومعاه شي زيت العود حرة يا الله من عارتي لي داك الزيت اختي فرح اللي كتشوفي فيها وجهك مدهفة زيت الزيتون ديال المغرب زيت العود اونتيك راهي حتى من هنا وتصوبي لي هذا المطلوع هذاك الخبز الفراح وتجيبي لي شي, شي شي شي عسل شي تمنت وديري شي معلقه اختي فرح وتصوبي عليها شي براد فلايو صح صحر اتاي مغربي يشمو السعودي دخدين امو شي كاس برزا ديالو كشكوشة ديالو الا ولا اختي فراح وايالي ودي وتغمصي لي يديك فاذاك العسل واذاك الزيت العود وشي طرف من هذاك الخبز ديال الفراح ودي ري فمك وتزيد علي شي زغمة ديالتاي واجعة وديليا اختي ريتا صباح النور صباح النور اخت ريتا فقتي يمكن صباح النور اختي هذا كريم تفرود عندك تسباك كريم تفرود دير عقلك راه كنهضروا مع الاخوات كنهضروا كنت كنهضر مع الأخت فرح من اسمو وبلاتي اشضر لك أختي فرح هذا الشيء اللي قلت لك غير قولي لي دخلت عليك ما عرفت باش الا غير لي ماشي ماشي شي اوكله هذه فين غتلقاي بحال هذه الاكله فرح فين تلقاي عند الشينوا تلقاي عند الفيتنام تلقاي عند الفيليبينيين دي و ها قولي ليه فين غا تلقي عد داتي بالرزا و لا و... و... فين فين والله يا بابك فرح هو تدخليش لبلاد كله مغرب وتمشي لعروبيا وتمشي نيتو دقلسي وحتى تصوفي اذا كله مطلع الفرح وتمشي للمتحانة وتمشي للعصارة وتجيب لك شي قرعاد الزيت العدي هي هذيك وتدقع عدي وتشوري وتضربي شي بالراد داتي وتشوف لك شي قاما وتقديه لما تاكله لكلتيه و خا تمشي تشدي الطيارة لاستراليا a i ma tyle, że mam w tym